واتا ما في الهواء قرب فته من ما جنيت عسى تعود الى رضا ربي فته من ما جنيت عسى تعود الى رضا ربي <تصفيق> لك دايني لك تعاين Bacatea ayni Bacatea ayni Ad a ddnb